هذه الأغنية كلمات جواد القاسم بقبيش الحان عباس السحاق يمسافر قولت السفرة من يلانه وضيعتك قمرك يمسافر قولت السفرة يا لا نضيعك من نتعود يا السود من نتعود يا للسود أنتش وعينك سهرة يمسافر طرقة وقت السفرة أنتش كحلة وعينك سهرة يمسافر طرقة وقت السفرة قطريا نسمي ونفاس بقطرك متحزمي ازعل جيف شتوى وصيف ازعل جيف شتوى وصيف مرني ودق دق عيني بنظرة يمسى في القوة السفرة سدرقني تحت نقات عفرة يمساقر طولت السفرة سدرقني تحت نقات عفرة يمساقر طولت السفرة ردش يا ببلمس ياتك هل بل سكر كل بضح رد وطرش يا ببلمس ياتك هل بل سكر كل بضح ياتك من التعيد يدي بيد من التعيد يدي بيد يربي صارح بطول ويضرب يمسى برطوة السفرة. السفره سهر طولت السفره يلان يا مره طولت السفره السفرة لا نغيقك الجمره من تعود يا للسود من تعود يا للسود تنطش كحل لو عينك سهرة يمسافر طولت السفرة تنطش كحل لو عينك سهرة يمسافر طولت السفرة